بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا مْرَأَ كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى نور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صدار شكور وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُونِي عِنْدَ نَتَاهِ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ ربكم عظيم، وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذاب لشديد.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 يَهْدُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًى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 فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد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 إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الظَّفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنُنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَا مَا كُنَّا سَوَاءَ عَلَيْنَا أَجَزْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مُحِيصٍ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ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 شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرم الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة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 ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبتس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله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 ان الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنِّبْنِي وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُ إِنْ يَظْلِمْ نَكَثَ فِيهِمْ مِنْ الناس فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئلة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إن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 وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجد قريب نجب دعوتك ونتبع رسلك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 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواعد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجازي الله كل نفس ما كسبت إِنَّ اللَّهَ سَرِيَّهُ الْحِسَابُ هَذَا بَلَاغُ الْنَاسِ وَلِيُذَرُهُ وَلِيَعْلَمُ أَنَّمَا هُوَ إلَاهُ وَاحِدٌ وَلِيَذْكَرَ أُولُو الْأَلْبَابِ